وكان هذا المجلس في ل ي ل ة السادسه من شان ل ر ج ب لعامل ا خ ا م س و ا ل ا ث ي ن بعد ا ل ربع م ي ا ت و ا ل أ ل ف من ن ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى فصل ص ل ا ة الخوف قال ص ل ا ة الخوف ت ش ر ع عند الخوف من العدو أ ي أي عدو كان آ د م ي ا أ و سبعا مثل أ ن يكون في روض في أ ر ض م س ب ع ة أ ي فيها سباع ف إ ن ه ا تشرع له ص ل ا ة ا ل ق و ف نعم قال صفات ص ل ا ة ا ل ق و ف بسم الله و الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع ذلك أ م ا بعد ه ذ ا هو المبحث ا ل أ خ ي ر في هذا المجلد من الشرح الممتع الذي قمنا على ترخيصه وترتيبه والذي ب د أ ب أ ب و ا ب ص ل ا ة التطور ثم انتقلنا إ ل ى أ ب و ا ب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة واحكام ا ل إ م ا م ه ثم إ ل ى صلاة أهل الفصل الأخير من ابواب ص ل ا ة أ ه ل ا ل أ ع ذ ا ر وهذا هو الفصل ا ل أ خ ي ر من أ ب و ا ب ص ل ا ة أ ه ل ا ل أ ع ذ ا ر وبه إ ن شاء الله نختم تلخيص وترتيب هذا المجلد من الشرح الممتن وهذا العذر يترتب, عليه التيسير. هذا العذر يترتب عليه التيسير كما حدث في ص ل ا ة السفر و ص ل ا ة السفر خفف فيها ا ل أ م ر للعذر العذر الصفر. وكذلك ص ل ا ة المريض أ ي ض ا خفف عنه انه ه ي إ ن لم يتمكن من ا ل ص ل ا ة قائما فلو ان يصلي قاعدا وهكذا وكذلك ص ل ا ة ا ل خ و ف كما ي أ ت ي في صفتها ا أ ن ه شرع فيها ما يتوافق مع حال المقاتلين المجاهدين في حال الحرب والقتال مع ا ل أ ع د ا ء نعم قال رحمه الله تعالى صفات ص ل ا ة الخوف وردت صفات ص ل ا ة الخوف في ا ل س ن ة على س ت ة أ و س ب ع ة أ و ج ه كلها ج ا ئ ز ة لكن لا يجوز نوع منها إ ل ا في موضعه الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونذكر صفتين منها ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى ما ي و ا ف ق ظاهر القران في س و ر ة النساء في قوله تعالى و إ ذ ا كنت فيهم ف أ ق م ت لهم ا ل ص ل ا ة فلتقم ط ا ئ ف ة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائكم إذا سجدوا أ ي أ ت م ا ل ص ل ا ة و ل ت أ ت ي ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فليصلوا معك و ل ي أ خ ذ و ا حذرهم و أ س ل ح ت ه م ولكن الله قال ل ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ل ي أ خ ذ و ا حذرهم و أ س ل ح ت ه م و ل ل ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى قال و ل ي أ خ ذ و ا اسلحتهم ل أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة الخوف عليها أ ش د ف إ ن العدو قد يكون قد ت أ ه ب لما راى أ ل م ر الجيش انقسم إ ل ى قسمين واعد العده للهجوم فلهذا امر الله باخذ الحذر والاسلحه وبيان هذه الصفه كالتالي ان يقسم قائد الجيش جيشه إ ل ى طائفتين طائفه تصلي معه و ط ا ئ ف ة أ م ا م العدو لئلا يهجم فيصلي ب ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى ركعه ثم إ ذ ا قام إ ل ى ا ل ث ا ن ي ة أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م أ ي نووا الانفراد و أ ت م و ا ل أ ن ف س ه م و ا ل إ م ا م لا يزال قائما ثم إ ذ ا أ ت م و ا ذهبوا ووقفوا مكان ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة أ م ا م العدو وجاءت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ودخلت مع ا ل إ م ا م في ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وفي هذه الحال يطيل ا ل إ م ا م ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة أ ك ث ر من ا ل أ و ل ى لتدركه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ثم يجلس للتشهد نعم هذه الصفه ا ل أ و ل ى وهي الصفه ا ل م ش ه و ر ة من صفات ص ل ا ة الخوف وهذه ا ل ص ف ة هي التي جاءت في كتاب الله كما ذكر الشيخ في ص و ر ة النساء في ا ل آ ي ة إ ذ ا كنت ف ي ن ف أ قمت رام ا ل ص ل ا ة فالتقم طائفه منهم معك في غ ز و ة ذات الرقاب أ ن ط ا ئ ف ة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم و ط ا ئ ف ة صفت وجاه العدو فصلى بالتي معه ر ك ع ة ثم ثبت قائما و أ ت م ل أ ن ف س ه أ ي ا ل ط ا ئ ف ة التي صلت معه ر ك ع ة قام بعد ذلك وصلت ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة وحده اتم ا ل أ م ف س ي م وثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما <تصفيق> ثم انصرف أ ي ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى انصرف فصفه وجاه العدو مكان ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة فصفه و ج ا ء العدو و ج ا ء ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى فصلت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ر ك ع ة ويتعد ا ل ث ا ن ي ة في حق النبي صلى الله عليه وسلم و ا ل أ و ل ى في حق في الطائفه ايش ا ل ث ا ن ي ة ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ً حتى قامت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة و أ ت م ت ا ل ر ج ع ة ا ل ث ا ن ي ة في حقها ثم سلم بهم و ض ح هذه ا ل ص و ر ة وعمليها في حال ا ل ق ت ا ب يعني هذه هي الصفه ا ل م ش ه و ر ة من صلاه الخوف وهذه ا ل ص ف ة لا تكون إ ذ اذا كان العدو في القبلة في إ كان العدو المقاتل في ق ب ل ة الجيش ف إ ن هناك ص ف ة اخرى وهي ا ل ص ف ة الثانيه ة التي ن ق ر أ ا شاء الله لهم إن وهناك حديث آ خ ر وحديث صالح بن خواته هذا عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيحين ر ج ل م خ ا ر ي ومسلم وهناك حديث, حديث آ خ ر وحديث ابن عمر رضي الله عنه م ي الصحيحين أ ي ض ا فيه ص ف ة أ خ ر ى هي تشبه هذه ا ل ص ف ة إ ن كانت ت خ ا ل ف ه ا في بعض التفاصيل وحديث ابن عمر عدو يعني ص ف ة أ خ ر ى ق ر ي ب ة من هذه الصفه وكما بين الشيخ أ ن صلاه الخوف ل ا ع د ة هيئات وصفات وكل ه ي ئ ة و ص ف ة تكون على حسب الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليه ا ل أ ع د ا ء ك... فاذا كان المسلمون في الحال نفسها أو بما يشبهها صل و الصفه ا ا ل م ت و ا ف ق ة معك و ي أ ت ي بيان الصفه ا ل ث ا ن ي ة و ا ل صفه ا ل ص ر ا ه اذا كان العدو في و ج ا ب ت ه م ولا باس ان نذكر حديث ابن عمر ل ل ف ا ئ د ة والذي أ خ ر ج ه البخاري ب صحيحه حيث قال حدثنا أ ب و اليمان أ ب و اليمان من ا ل ش ي ف البخاري أ ل ذ ن اكثر ع ن البخاري ويسمى بالحكم بن نافع قال أ خ ب ر ن ا شعيب وهو ابن ابي ح م ز ة عن الزهري وهذا إ س ن ا د مطروق عند البخاري ان يروى ب ح ا د ي ث ع د ة عن الزهري انه قال سأل ان شعيبا س أ ل الزهري هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ص ل ا ة الخوف قال الزهري أ خ ب ر ن ي سالم و ل د ه ابن عمر ان عبد الله ا بن عمر رضي الله عنهما قال كذبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صبى نجد ا <تصفيق> فوازينا ل م و ا و ز العدو, العدو, العدو. فصاففنا لهم له. <تصفيق> فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفه معه تصلي أ ي ض ا هذه ا ل ص ف ة قسم فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجيش إ ل ى طائفتين كاليك ا ل ص ف ة ا ل أ و ل ى فقام ت ط ا ئ ف ة معه تصلي و أ ق ب ل ا ل ط ا ئ ف ة على ع د و وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد اي ف ر ك ع ة ا ل أ و ل ى وسجد سجدتين ثم ا ن ص ر ف مكان ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ خ ر ى التي لم تصلي ف ج ا ء أ ي هذه ا ل ط ا ئ ف ة التي لم تصلي فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعه وسجد سجدتين قال الصنعاني <تصفيق> لم تختلف الطرق عن ابن عمر ا في هذا و ي ف ت م ل انهم أ ت م و ا في حاله و ا ح د ة و ي ف ت م ل أ ن ه م أ ت م و ا على التعاقد يعني هذا اللطف هذا الذي أ ح د ث وجه اختلاف بين هذه ا ل ص ف ة و ا ل ص ف ة التي في حديث صالح ا بن ثواب ت أن ان ب عمر أن كل ط ا ئ ف ة صلت ر ك ع ة أ ي ر ك ع ة الثنائيه في حلقها وحدها ا فكما ذكر ا ل ص ر ع و ن ي هذا يحتمل أ ن أن الطائفتين اتموا على التعاقد ا ل أ ويحتمل ل ى صلت انهم اتمهم في حاله ة الوحنين ان كلا الطائفتين صلوا ا ل ر ك ع ة ا ل م ت ب ق ي ة في حقهم في الوقت نفسه ثم رجح الصنعاني الاحتمال ا ل ث ا ن ي وننصلي على التعاقد ليسوا اه هذا لا تردد انا أ خ ل ف ت الكلام في النقل عن ا ل ص م ا ء وهنا الكلام ا ل س م ا ن ي جاء في الثاني وليس في الاول فقال السماء ي وهو الراجع من حيث المعنى طيب و إ ل ا استلزم ف ض ي ع ا ل ح ر ا س ة ا ل م ط ل و ب ة أ ما هي ا ل ح ك م ة من ص ل ا ة الخوف أ ن ه إ ذ ا قامت م ج م و ع ة من الجيش تصلي تكون, تكون هناك م ج م و ع ة أ خ ر ى تحمي هذه ا ل م ج م و ع ة التي تصلي و إ ل ا استلزم ت ض ي ع الحراسه ا ل م ط ل و ب ة و إ ف ر ا د ا ل إ م ا م وحده وهذا أ ي ض ا يستلزم إ ذ ا صلى كلا الطائفتين ا ل ر ك ع ة المتبقيه في الوقت نفسه مع س و ي ة يظل الامام ل منفردا ل وحدودا لا يصلي معه احد و ي ر ي ح ه ما رواه أ ب و داود من حديث ابن مسعود ب ل ط ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فقام هؤلاء ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة فصلوا ل أ ن ف س ه م ر ك ع ة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أ و ل ئ ك إ ل ى مقامهم ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى فصلوا ل أ ن ف س ه م ر ك ع ة ثم سلمت و ا ا ن ا ل ط ا ئ ف ة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد <تصفيق> إ ن الواحد يصدق عليه انه طائفه حتى لو كانوا ث ل ا ث ة جاز ل ل إ م ا م أ ن يصلي بواحد、آه. والثالث يحرصه ثم يصلي مع ا ل إ م ا م وهذا أ ق ل ما تحصل به ج م ا ع ة الخوف أ ي أ ن ي ك و ن ث ل ا ث ة ا ل إ م ا م واثنان من ا ل م أ م و م ي ن وظاهر الحديث أ ن ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة والتي بين ركعتيها ركعتية ثم أ ت ت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى بعدها وقد ذهب إ ل ى هذه ا ل ك ي ف ي ة أ ب و ح ن ي ف ة ومحمد من محمد فضل أ حسن هو صاحب ابي حنيفه ننتقل إ ل ي ه ا ل ص ف ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل و ر د ة في كلام الشيخ قال رحمه الله تعالى ف َ إ ِ ذ َ ا جلس َََ للتشهد ََِ قامت هذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة من السجود راسا و أ ك م ل ت ا ل ر ك ع ة التي بقيت وادركت الامام في التشهد فيسلم بهم قال رحمه الله الصفه ا ل ث ا ن ي ة إ ذ ا كان العدو في ج ه ة ا ل ق ب ل ة ف إ ن ا ل إ م ا م يصفهم صفين و ي ب د أ بهم الصلاه جميعا ويرفع بهم جميعا ف إ ذ ا سجد سجد معه الصف ا ل أ و ل فقط ويبقى الصف الثاني قائما يحرس ف إ ذ ا قام قام معه الصف ا ل أ و ل ثم سجد الصف المؤخر ف إ ذ ا قاموا تقدم الصف المؤخر و ت أ خ ر الصف المقدم ثم صلى بهم ا ل ر ك ع ة ا ل ث ا ن ي ة ثم قام بهم جميعا و ركع بهم جميعا ف إ ذ ا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى هو المؤخر ف إ ذ ا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر فاذا جلسوا للتشهد سلم بهم جميعا نعم هذه ا ل ص ف ة ثبتت في حديث جابر بن عبد الله الذي أ خ ر ج ه البخاري في كتاب ص ل ا ة الخوف من الصحيح ونصه أ ن جابرا قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ص ل ا ة الخوف فصفنا صفين صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبله ة يعني العدو ا أ م م في القبلة ف ك ب ر ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا أ ي الصفا كلا الصفين كبرو كبرو النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ثم ركع وركعنا جميعا هنا الى الركوع كلا الطائفتين متوافقون يعني يصلون جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه م الركوع ورفعنا جميعا ثم انحضر بالسجود والصف, والصف الذي ي ل ي ه وهنا حدث ا ل ا ف ت ر ا ق بين الطائفتين عند السجود فسجلت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى فقط مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقيت ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ث ا ن ي ة ق ا ئ م ة تحمي ظهور ا ل ط ا ئ ف ة ا ل أ و ل ى وتحمي النبي صلى الله عليه وسلم من ابن العدو فنعمل ثم ف ق انحضر ل م بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر أي الثاني في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه أي, معه أي من السجود انحضر الصف المؤخر بالسجود وقام ثم قاموا وتابعوا الصف ا ل أ و ل و ا ل إ م ا م ثم تقدم الصف المؤخر م ك ا ن ا ل صف الاول و ت أ خ ر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا أ ي ض ا كما الحال في ركعه ا ل أ و ل ثم رفع ر أ س ه م ضربو ورفعنا جميعا ثم ان حضر بالسجود والصف, والصف الذي يليه لكن هو الصف الذي يليه في الركعه الثانيه الذي كان مؤخرا في الركعه الاولى وقام الصف المؤخر الذي كان هو الاول في الاولى في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه ان حضر الصف م ؤ خ ر بالسجود كما حدث في الجيش الاولى فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا وضحت هذه الصفه واضح إ ن شاء الله فقال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء ب أ م ر ا ئ ه م يعني أ ر ا د جابر أ ن يبين أ ن ا ل أ م ر ا ء الذين أ ت و ا بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصنعون هذه ا ل ص ف ة نفسها في القتال مع العدو في ص ل ا ة الخوف إ ذ ا كان العدو اتجاه القبله ة نعم نعم قال رحمه الله تعالى م س أ ل ة لو فرض أ ن الصفات ا ل و ا ر د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت ا ل ح ا ض ر ل أ ن الوسائل ا ل ح ر ب ي ة و ا ل أ س ل ح ة اختلفت نقول إ ذ ا دعت ا ل ض ر و ر ة إ ل ى ا ل ص ل ا ة في وقت يخاف فيه من العدو ف إ ن ه م يصلون صلاه اقرب ف ا ن ه م ي ص ل و ن ص ل ا ة أقرب ما ت ك و ن إ ل ى ا ل صلاته ي ا ل عن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م إ ذ ا ك ا ن ت ا ل ص ف ل ي ا ل ا ة عن ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ل ا ت ت أ ي ص ل ق و ل ا ل ل ه ت ع ا ل ي صلاته ط يعني يذكر المصنفون رحمه الله افتراضاً ولو افترضا ا ً ولو ان ا القتال في هذه ا ل أ ز م ن ة ا ل م ع ا ص ر ة لم تتوافق معه هذه الصفات نظرا ً لاختلاف ا ل أ ح و ا ل واختلاف ا ل أ س ل ح ة ا ل م س ت خ د م ة في الزمن المعاصر فهذه ا ل ص ل ا ة إ ن م ا شرعت للتيسير وللتخفيف على ايش على المقاتلين المسلمين ف إ ذ ا كانت هذه الصفات في ح ا ل ة ما من حالات القتال ا ل ح د ي ث ة لا يترتب عليها التخفيف والتيسير فقد فقدت ا ل ع ل ة من ش ر ع ي ت ه ا يعني وليست ا ل ع ب ر ة أ ن تتحقق ا ل ع ل ة من هذه الصفه سبب الخوف هو أ ن ه ي د م التيسير والتخفيف على المجاهدين وفي الوقت نفسه ذ ه الصفة سببا ً في حمايه ظهورهم من العدو ف ا ل ش ا ه د أ ن ه إ ذ ا لم تتوافق هذه الصفات مع بعض ا ل أ ح و ا ل ا ل م ع ا ص ر ة في القتال فلهم يصلوا على حالهم、م. على الوجه الذي به يتحقق ا ل أ م ن و ا ل ح م ا ي ة لهم وفي الوقت نفسه يتحقق التيسير عليهم كما ي أ ت ي أ ي ض ا في ما ي ر ي نعم قال رحمه الله تعالى م س أ ل ة إ ذ ا اشتد الخوف فهل يجوز ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة عن الوقت الجواب في ا ل م س أ ل ة خلاف بين العلماء فمنهم من يقول لا يجوز ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها ولو اشتد الخوف بل يصلون هاربين وطالبين إ ل ى ا ل ق ب ل ة و إ ل ى غيرها يومئون بالركوع والسجود لقوله تعالى ف إ ن ك ب ت م فرجالا أ و ر ك ب ا ن ا ومنهم ن يقول يجوز ت أ ث ي ر ا ل ص ل ا ة عن وقتها إ ذ ا اشتد الخوف بحيث يمكن أ ن يتدبر ا ل إ ن س ا ن ما يقول أ و يفعل أ ي إ ذ ا كان يمكن أ ن يتدبر ما يقول أ و يفعل في ا ل ص ل ا ة فليصل فليصلي على أ ي حال لكن إ ذ ا كانت السهام والرصاص ت ا ث ي ه من كل جانب ولا يمكن أ ن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول فهذه هي ففي هذه الحال لا يجوز ت أ ث ي ر ا ل ص ل ا ة وهذا مبني على ت أ ث ي ر النبي صلى الله عليه وسلم ففي يجوز تأتيه هذا الحال يجوز قلت له اجلس ففي هذه الحال يجوز ت أ خ ي ر ا ل ص ل ا ة وهذا مبني على ت أ خ ي ر النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ل ا ة في غزوه ا ل أ ح ز ا ب هل هو منسوق أ م م ف ك م والصحيح أ ن ه م ف ك م اذا دعت ا ل ض ر و ر ة القصوى إ ل ى ذلك بمعنى أ ن الناس لا يقر لهم قرار وهذا في ا ل ح ق ي ق ة لا ندركه ونحن في هذا المكان و إ ن م ا يدركه من كان في ميدان ا ل م ع ر ك ة فلا باس أ ن تؤخر الصلاه إ ل ى وقت ا ل ص ل ا ة الاخرى أ م ا إ ذ ا كانت, كانت ص ل ا ة جمع صلاه جمع ف ا ل م س أ ل ة لا إ ش ك ا ل فيها ك ت أ خ ي ر الظهر إ ل ى العصر والمغرب إ ل ى العشاء و أ م ا إ ذ ا كانت لا تجمع إ ل ى الاخرى كالعشاء إ ل ى الفجر والفجر إلى الظهر والفجر الى ظ ه ر والفجر ل إ الظهر والعصر إ ل ى المغرب فهذا محل خ ل ا ف وذكر في الروح أ ن ه يشترط لجواز ص ل ا ة الخوف أ ن يكون القتال مباحا والقتال المباح طيب طيب. هنا الكلام السابق يبين المصنف رحمه الله كيف تكون ا ل ص ل ا ة ص ل ا ة الخوف إ ذ ا اشتد القتال ولم يتمكن ا ل إ م ا م من أ ن يصف الجيش صفين فصار الأمر مختلطا متداخلا وصار كل جندي و ح د ه ولم يتمكن القائد من جمع الجيش ل ل ص ل ا ة فهنا في ذ ه الحال يصلي كل واحد على حاله ولو لم يكن اتجاه القبر رجالا و ر ب ا ن يصلي إ ذ ا كان راجلا يعني ماشيا يعني هو يمشي حتى يصلي أ و إ ذ ا كان راكبا يركب د ب ا ب ة يركب س ي ا ر ة يركب ط ا ئ ر ة يصلي على حاله ولذلك ب و ب ا ب ا خ ا ر ي في كتاب ص ل ا ة الخوف قال باب ص ل ا ة الخوف رجالا و ر ب ا ن ا راجل قال البخاري راجل اي قائم وذكر تحته من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن كانوا اكثر من ذلك اي العدو فصل فليصلوا قياما ورهبانا كان كما ا ن قال ا ل ح ا ف س ا ب فتح قيل مقصود أ ن ا ل ص ل ا ة لا تسقط عند العجز عن النزول فاذا <تصفيق> عجز ان ينزل عن, عن السياره وعن او عن الدبابه <تصفيق> لا تسقط ا ل ص ل ا ة ولا تؤخر عن وقتها أ ي ض ا بل تصلى على أ ي وجه حصلت ا ل ق د ر ة حصلت القدرة عليهم بدليل ا ل آ ي ة وقوله راجل اي قائم يريد أ ن قوله رجالا جمع راجل والمراد به هنا القائم ويطلق على الماشي ط ويطلق ل عليه على كلا عليه ق يوم ويطلق على الماشي أ ي ض ا والمراد في س و ر ة الحج بخولي قال ي اتك رجالا وعلى كل دور ي أ ت ي ن ا من كل فج عميق اتك رجالا أ ي مشاهد في تفسير الطبري بسند صحيح عن المجاهد ف ي خبتم فرجالا او غ ب ا ن اي إ ذ ا و ق ع الخوف فليصلي الرجل على كل جهه قائما أ و راكبا و أ ي ض ا بواب ابو خ ا ل في الكتاب نفسه ط ل ب ا ب صلاه الطالب والمطلوب راكبا و إ ي م ا ء يعني الطالب هو الذي يطلب يطلب للعدو والمطلوب إ ذ ا كان العدو و الذي يطلبه يعني الطالب هو الذي يقوم بالهجوم يهاجم العدو والمطلوب هو الذي يهاجمه العدو فكلاهما الطالب والمطلوب في ا لما ق ت ا ل ل يعني يشتد القتال كما بينا يصلون على حالهم ولو إ ي م ا ن يعني يوم ي و م ن الى السجود إلا م يتمكن من السجود ولا من الركوع هذه ك ي ف ي ة ا ل ص ل ا ة عند اشتداد الخوف واشتداد القتال وعدم ا ل ق د ر ة على أ ن يجمع القائد الجيش ليصلي بهم ج م ا ع ة ونستفيد أ ي ض ا من حكم ص ل ا ة الخوف وجوه وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا وجبت ا ل ج م ا ع ة في ص ل ا ة الخوف في القتال فكيف لا تجب ي في وقت السلم دون القتال فحرص الشائع على أ ن تكون ا ل ج م ا ع ة ق ا ئ م ة في حلبه ا ل ج ه ا د والقتال هذا يدل علي ه ع ان ا ل ج م ا ع ة م ط ل و ب ة و أ ن الشارع أ و ج ب ه ا ليست م س ت ح ب ة أ و كما قالوا س ن ة م ؤ ك د ة فقط عند البعض من العلماء لعل هذا يعتقد ق و الجمهور ا ل رحمه الله تعالى وذكر في الضوء أنه يشترط لجواز صلاة القوم انه يفترق لجواز ص ل ا ة القوم أ ن يكون القتال مباحا والقتال المباح هو قتال الكفار أ و قتال المدافعه وقتال من تركوا ص ل ا ة العيد أ و ا ل أ ذ ا ه أ و غير ذلك من شعائر ا ل إ س ل ا م ا ل ظ ا ه ر ة وقتال ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م ع ت د ي ة أ م ا قتال الهجوم على من لا يحل ا ل ق ت ا ل ف إ ن ذلك لا يجيز ص ل ا ة الخوف بل بل نقول لمن قاتل على هذا الوجه يجب عليك أ ن تكف عن القتال وحمل السلاح في ص ل ا ة الخوف الصحيح أ ن ه واجب وذاهب الكثير منها نعم يعني بين الشيخ رحمه الله في الكلام السابق ان م ش ر و ع ي ة اصل الخوف انما ي تكون في القتال المباح او مازن به شرعا ليس في, كوة في, كوة في كل قتال يعني اذا قام الخوارج الخوارج مثلا بقتال المسلمين كما هو حادث في الايام الاخيره هل لهم أ ن يصلوا ص ل ا ة الخوف ليس ا ل لهم أ ن يصلوا ص ل ا ة الخوف ل أ ن ه م يقاتلون قتالا محرما يقاتلون المسلمين、آه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويدعون أ ه ل الاوثان فهذه ا ل أ ح ز ا ب والفرق التي هي من الخوارج نحو تنظيم القاعده ونحو حزب ا خ و ا المسلمين ها؟ وهذه الفرق ا ل خ ا ر ج ي ة التي لا تنطي لاهل ا ل س ن ة ب ص ل ة بل هم خوارج بل إ ن الاخوان المسلم جمعوا كل بلاء خوارج و ص و ف ي ة بل في صوفيون الروافض والعلمانيون بل هم علمانيون اخوانا ل ا خ و ا و ي د ع و في ل ف س ا د هم علمانيون فهذه الفرق ا ل م ن ح ر ف ة إ ذ ا خرجت للقتال لقد كانوا يعدون العد و ا ل آ ن في بعض البلاد وبالفعل خرجوا هل لهم ان ي ص ا ب ص ل ا ة الخوف لا、بقى. لا تشرع لهم ص ل ا ة الخوف ل أ ن ه م خرجوا في قتال محرم و إ ن م ا تشرع لجيش المسلمين <تصفيق> الذين خرجوا لقتال الكفار لقتال الخواج يعني الجيش يعني أو الذي يخرج ل قتال الخوارج ه اذا إ هم قاتلوا يشعروا ص ل ا ة ه ولا تشعروا للخوارج لا تشعروا للخوارج نعم و ا ر ك الله ف ا ك ر ح م ه الله تعالى وحمد السلاح في ص ل ا ة الخوف الصحيح أ ن ه واجب و ذ ه ر كثير من اهل العلم أ ن ه مستحب لكن الصحيح أ ن ه واجب ل أ ن الله أ م ر به فقال فلتقم ط ا ئ ف ة م ن ه م معك و ل ي أ خ ذ و ا اسلحتهم و ل أ ن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين قال العلماء وفي هذه الحال لو فرض ان السلاح متلوث بدم ا ل ن ج س ف إ ن ه يجوز حمله ل ل ض ر و ر ة ولا إ ع ا د ة عليه وهو لا. كذا ل نعم يعني الذين يصلون ا ل ط ا ئ ف ة التي تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم مع على ا ل إ م ا م وكذلك ا ل ط ا ئ ف ة التي ت ح ر ص أ و تحمي كلا الطائفتين يحملون السلاح ورجح الشيخ أ ن حمل السلاح في حقهم خلال ا ل ص ل ا ة واجب ل أ ن الله أ م ر بهذا ا ل ا م في ا ي ت ا ك س و ر ة ا ل ن س ا ن ولياخذوا أ س ل ح ت ه م فهذا ا ل أ م ر أ ص ل ف ا ل أ م ر يشهر الوجوب د انتهى اشترط المؤلف في حمل ا س ت ل ا ح أ ن يكون ز ف ا ع ي ا فقط وكذلك الا يشغله ولا يثقله نعم هذا شرطان جاء ذكرهما في المستقنع الذي يشرحه الشيخ في ش ر ح الممتع في مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د أ ن ا ش ت ر ط و شرطين ل ح م ل السلاح أ ن يكون هذا من أ ج ل الدفاع لا من أ ج ل الهجوم و أ ن يكون هذا السلاح خفيفا يعني لا, لا يثقل لا يكون ثقيلا عليه على الجندي المقاتل حتى يتمكن ج من م ا ل ص ل ا ة اي من السجود و ا ل ر و ا م شكرا لك وبهذا ن انتهينا من ص ل ا ة الخوف وبه نكون وصلنا إ ل ى المنتهى أ ي ض ا في أ ب و ا ب صلاه ة ا ل ل أ وأيضاً ع ض ا ا م ن ت ه ى ا ل م ج ل د ا ل ذ ي ضم أ ب و ا ب صلاة التطوع وصلاتي ا ل ج م ا ع ة وصلاتي ا ل أ ع ض ا ء والذي ظللنا فيه ما يقوم من عامين عمين عمين ا عموس او يعني عموس وعمين ا عم و ن الصلاه عز وجل ان ينفعنا بهذه المجالس التي نرجو من الله عز وجل أ ن تكون خالصه بوجهي سبحانه و أ ن تكون ح ج ة لنا لا علينا و سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ا لا اله ل ا انت س ت غ ف ر ك و أ ت و ب إ ل ي ك وصلى الله على محمد و ل آ ل ه و أ ص ح ا ب ه و س ل الله